فأما الإنسان إذا ما بتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما بتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن